وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَنَ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِنْهُ وَمِن بَعْدُ كُمّ مِنْ بَعْد فَنكِحوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ وَاذَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنَّتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْ انت تصبروا خير لكم والله هو وفور الرحيم